الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتبع وداه وبعد نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه صرح كتاب الجنائز المختصر الشيخ خليل من إسحاق لفقه الإمام والد بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الترسي أولى طائفة من الأحكار التي ختم بها المصنف رحمه الله كلامه عن الجنائز حول من لا يغسل من النوت وحول بعض الأحكام التي تتعلق بآذاب القبر وما يفعل بالميت بعد الغفن من أمره فنقول وبالله التوفيق إنه لما سبق لنا الكلام عن حكم الغسل وما يتعلق به من أحكامه من حيث الصفة والمنذوبات والمكروهات فإن هناك فئة من الناس إذا ماتوا لا يغسل بينه المصنف رحمة الله تعالى عليه بقوله ولا يغسل شهيد مؤترك فقط ولو ببلد الإسلام أولا يقاتل وإن أجنب على الأحسن إلا النعمر ودفن بثياب إن سترته وإلا زيد بقفت وقال صوت ومن كحت قلّف من رها وقاط قلّف الصور لا ذرع وسلاح ولا دون الجل ولا نحوله بخوف وإن صغير مقترب أو نواهيه ساديه الإسلام إلا أن يسمع. كأن أسلم ونفر من أبويه وإن اختلطوا غسلوا وقفنوا وويز المسلم بالمية في الصلاة ولا ثقت لم يستهل الله ولو تحرك أو عطسه أو بال أو رضعه إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بقرقة غورية انتهى كلام مصنف رحمه الله نقول إن السهيد لا يغسل وهذا بإجماعي أو بكلامي جمهور علماء الأمة أن الشهيد لا يغسل وإذا أطلق الشهيد عند علمائنا انصرف إلى شهداء المعرض لأن الشهداء أنواع ورد ذكرهم في حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغارد فهين الصاف بذات الجنب شهيد والمبطل شهيد والحارق شهيد والذي يموت تحت هدم شهيد والمرأة تموت بجوع شهيد رقيقة في بعض روائع الحديث أظهر في بعض روائع الحديث أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيد وان الذي يموت نحوقا أو يموت تحت هدم فهو شهيد لأن الحديث ورد في روايه سبع وفي روايه خمسة المؤمن ان الشهيد اذا اطلق يريدني شهيد المعركه شهيد المعركة كما قلنا جمهور العلماء على انه لا يغسل قال في ذلك الامام سعيد بن والحسن البصري وقالوا ان شواهد كلهم ان الشواهد كلهم يغسلون كما يغسل المسائل المسائل. قال احد اوما احد العالمين انما لم يغسل شهداء اوهد باجل الشغل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكثرته وعوي عن سعيد والحسن انه ما قال لا يغسل الشعيد لان كل ميت اليجرى لان في الواية تانية عن سعيد وعن الحسن انه ما قال بعدم الغسن وفي الواية بقاليمة بانهما يغسل أه. ثم قال الامام ابن البر رحمه الله معقبا على ذلك لا اعلم واحدا من فقهاء الامصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن القصري لغسل الشهداء إلا عبيب الله ابن الحسن العنبري وليس ما قالوا من ذلك بشيء وأن الشيء الذي جعلونه علله ليس بعلمه وأن كل واحد منها قتلى يعني قتلى أخر كان له أولياء يشتغرون به دون غيره وبل العلمة في ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يأتي يوم القيامة وريخه أو وريخ دمي كريخ النسخ هذا كلام الامام عبد البر بن اسد تعليقا على كلام سعيد بن مسيد والحسن البصري المهم ان رأي المصلح ورأي جمهور الامه ان الشراهه لا يغسل اللي هو الشغف المعرفي ان بقيه الشهوات فروها السليم يعني مرء ازدادت من الفاسد والانسان الميل للبطن او الميل بالحرق او الميل بالهدم او الميل للعرق كل هذا ينطبق عليه وصف الشهادة من حيث سواد ولكن يغسلون كما يغسل سير المسلم الإمام ملك رحمة الله تعالى عليه يقول الشهيد ذو المعترك لا يغسل ولا يكفل ولا يحنق ولا يصلى عليه بعطف الانتياج ولكن إذا قتل الإنسان رغوما أو قتلوا رصوفه المعركة أو مات غريقا أو تحت هدم فيغسل ويصلى عليه كذلك لو قتله النصوص في انكساء عن نفسي وعن حرمي يعني اذا كان الانسان يقاتل دون نفسي او دون مالي او دون عرضي فقتله المعتدون فانه يغسل وينحق من يغسلون ايضا من قتل من المسلمين في معطرة اليج مسلم ظنا انه من العدو وكذلك يغسل من باتته الخير في مقطع من المسلمين يعني هؤلاء وان طبق وإن عليهم وصف الشهادة انه هو ده سدف الخيط المعركة او الانسان الذي قتل دون باله او قتل دون ذنه او قتل دون ارضه هو شديد فو في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ان انتبق علينا نصف الشهادة الا انهم يغسروا كسائر المسلم اما غسيل المعركة فلا يغسر مطلقه والمراد بالاطلاق هنا ابنائنا الطلاق انه ان قتل في دار الحرب او قتل في دار الاسلام يعني قتل في دار الحرب يعني غزى المسلمين بلاد الكفار أو قتل في دار الإسلام يعني اعتدى أعداؤ الإسلام علينا في ديارنا وسواء قاتل هو بالماضي أو لم يقاتل، يعني غدره العدو غدرًا، يعني سواء قاتل هو بالفعل أو قتل غدرا قبل ما القتال ينطبق عليه أيضا وصف الشهادة، وسواء كان دينًا قبل القتل أن كان غير دين. كان يغسل الشهداء على كل حال من الأحوات. تروى على ذلك حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قزلاين القتلى في توم واحد، ثم يقول: اليوم أكثر أخذا لسراء في قدمه في اللح، ولم يغسله ولم يصلى عليه. ومناك رأيه في المذهب بانه السهيه كذا لم يقاتل العدد او قتل بطريق الخطأ سمي عليه وغسل القتل بجديد حديث مروي عن معاوية ابن ابي سلام عن ابي عن جبه ابي سلام رضوان الله تعالى على الجميع عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال طغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منه فضربه فأخطأه بأصاب نفسه بالسيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فاتباه الناس فوجدونه قد مات فلبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخياب ودماء وصلى عليه ودفنه فقال, فقال يا رسول الله أسعيد هو قال نعم وأنه له شهيد الحديث رواه الإمام أبو داود في سنن والإمام الضياقي في سنن الكبرى لكن الإمام الأبين رحمة الله تعالى عليه ضعف الحديث لكن الحديث الأول إنه وارف كيش ودقهم نرويه عند الإنام المقاري رحمة الله تعالى عبد أيضا تأسيل الشهيد مطلق قتل أخر ورد فيهم ماذا وعدم تغسيل الشعيط لان قتل احد فيهم من قتل غدرا وفيهم من قتل لقتال وربما فيهم من قتل خطأا فانطبق عليهم جميعا وصف الشهداء اما تخصيص او التفرقة التي ذهب عليها البعض من المالكية واستضر عليها بحديث معاية الابي سلم هذا فقلنا ان, إن هذه التفرقة دليل حديث ضعيف هناك بعض الاحكام المتوقعه على عدم وصفه منها الحكم من الاول ان شهيد المعركة يغسل اذا رفع من مكان المعركة الى مكان اخر وصل الى ذلك المكان حي يعني اذا انتقل من مكان المعركة جريح فيغتسل لماذا قالوا انه جريح في واقع الامر في مكان المعركة وليس قتيلا به فينطبق عليه وصف ان غير يعني ان انطبق عليه وصف الشهاده لكن هو نقل من محل المعركة جريحة فيغسر ويصلى عليك سواء مات بعد ذلك بمدة قليلة او مدة كثيرة وسواء رفع من ارض المعركة منفوذ المقاتل او لا خلافا لما ذكره الامام الدردير رحمه الله صاحب الشرح الكبير من ان المعتمد ان لو نقل من مكان المعركة منفوذ المقاتل لا يغسل ولا رفع غير معمورين المصنف استثمى المعمور وهو المغمى عليه الذي لم يعطل ولم يشرب ولم يتكلم الى ان مات فلا يغسل وإن لم تنفذ مقاتل المعنى ان رفع من مكان المعركة في حاله لا يستطيع معها الكلام ولا الاكل ولا الشرط ولا اي شيء حتى نفدت سواء نفذت مقاتل او لم تنفد ثم ما تلعبها لفترة فينطبق عليه وصف الشهادة من الاحكام كذلك ابنائنا الطلاب مسألة الشهيد الجنود بإطلاق كلام المصنف رحمه الله لا يغسل حتى ولو ما جنب لكن استحب بعض العلماء تغسيل الجنب اللي قصت سيدنا حنظلة النعامة وهي قصة مشهورة جدا في كتب السنة وفي كتب السيرة وحديثها مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك إن صاحبكم تغسل من الملائكة فسألوا صاحبتهم فقالت خرج وهو جنب لما سمع عن هائعه لعن سمع يجاء الحرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائك الحديث مره عندنا من حاكل وقال إنه صحيح على فارط مسلم ورواه البيهقي ورواه ابن كبان واخراته ابن عين في الخلية وقصة سيدنا عامر مشهورة في كتب السيرة كما قلنا واستغل بها العلماء على إن او استغل بها من قال بجواز تغسير الشهيد الجن من الاحكام ايضا ما اصألت من لا تنزع عنهم التياب لكن منزع عنهم ماذا ينزع عنهم الحديد والجلود واذاوات القطر نعم ان الشهيد يدفن بالتياب التي مات فيها فلا تنزع عنه ولا يزاد عليه شيء اذا كانت الثياب فترى جميع جزء لكن الناقصة في الثياب عن سطر جميع الجسد فينبغي ان يزاد عليها ما يستغل بقية الجسد وموجد اريانا تماما يستر جميع جسده لكن الشيء يدفن بثياب كنا قلنا ويدفن مع الثياب الخفيفة مثل الكوف والقلنسور ونحوها والمنطقة وهي الحزان اذا كانت فمنها قليلا اما ان كانت فمنها كثير فالحيه اولابها من الميت كذلك إذا كان لابس للاحظة الخواتم وكان الخاتم ثمن قصي قليل ففي هذه الحالة يدفن معه ولا بأس لكن لو كان الثمن كثيرا ينزع وما يقال الثلة في الثمن الثمن الملتخى الثمن ترابع الميت هذا بحيث من ناحية المنسس ولا من ناحية المال قال من ناحية المال يعني العبرها بالثلة في المال النبي الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أردين بشفى هدائي أن ينزع عنهم الحديد والجلوب وقال اجتنوهم بجمائهم وثيارهم مسألة نزع الحديد والجلود فيها إفادة إن الشميع لا تجفن في معه آلات الحق لا الدرع ولا السيط ولا غنب ولا الكنانة ولا نحوزان بل تنزع منه تلك الهداء لماذا؟ لأنه ينتفع بها بعد ذلك في الجهاد في سبيل الله استثنالا بحديث العباس رضي الله عنه وإن جسم الميت في هذه الأسرحة فيه إشكالات الإشكال الأول هو إشكالية إتلاف المال الإشكال الثاني قد قبل يخطرها العلماء أو لم يذكرها فقهؤنا وهي أن في جسم الميت لآلات الحرقي تشبهم بما كان عليه بعض الأمم السابقة من فراعنا مثلا كانوا يدخيون مع المير كل منتلكاته من الذهب والفطة واسلاحة ونحوها والسناح ونحو ذاته فلو اننا مع شر المسلمين على ذلك ودفرنا سهيدة لآلات حربي لكان في ذلك تشبهن بتلك الأمر وكان في نفس الوقت إطلافاً للماء أما مسألة حديث المستقى صناصر اتنهم بدمائهم وثيابير هي دلالتان الدلالة الأولى ان الدفن بالجناه جناية عن انه لا تبسس بماءهم ولا يغسلوا ولا تبسل عنهم تلك الناس اما الشباب يتوني يوم التيامة جروح من التاس عبودان لمن ورية ضريح عن مسك هنا تكلم المصنف عن مسألة اخرى وهي مسألة الانسان انه يتساقد اكثر بدا منه فلو انه شخصا ماته في حادث وتناثر جسده حوادث القطارات والعياذ بالله او حوادث الطائرات والحوادث المروعة او اكل السبع اكثر البذل ولم يبقى الا الاقل في هذه الحالة لا يغسل ذلك الجزء الذي جمع او الجزء المتبقي كذلك لو ان شخصا مات او قتل فبقى ولم يدري عنه شيء ثم وجد منه بعض الاعضاء المتناثرة كريب او رجل او نقل ذلك فلا يغسل بل توارة يعني بلت في أثنيات وتوارة في التراب يعني ما أدري على ما حدث جرب النصف أو الصن صار يقول النصف البدل فأكثر يغسل أما النصف أقل يعني ما زاد على النصف يغسل وأنا وصل إلى النصف أقل عنه فلا يغسل فتمنع المصنف أيضا عن مصل المرتد أو الإنسان الذي حكم لتكفر المرتد لا يغسل ولا يدخل في مقابل المسترد وكذلك الإنسان الحكم كفر سواء كان كفر كفر أصلي أو كفر حادث كريه كمطلق أو سواء كان كبير أو صغير كذلك الصغير الصغير المرتبط لو سباه لو سباه شخص مسلم لا يغص حتى لو إن المسلم الذي سباه نواذين إسلام عند السبى لماذا قالوا أنه وإن نواذين إسلام إلا أنه ما زال محكمًا بكفر بمسمت السطح خالتي الحالة الأولى أن يسلم هذا الصغير الصغير اللي هو الأسير قبل نوع الحالة الثانية أن يسلم طفل صغير ويفر من أبوان الكاترين لذان يختم لهم بالإسلام يغسلان ويصلى علينا ويغسلان في مقابر المسلمين مسألة الموت إذا اختلطوا هي مسألة تحدث كثيرا في حوادث السير أو تحطم القطارات والقرارات ونحوزان أو الكوابس العامة كالزلازل والقراتين والقراتين لو اختلط فعل المسلمين بالكفار فلم يمكن تبييز جسس المسلمين من جسد الكفار استنظر مأمر غسل الجميع وتكفير الجميع والصلاة على الجميع ويراعة في ذلك تنييج المسلمين منهم بالنية والدعاء يعني ان احنا اثناء الصلاة عليهم او اثناء الغسر او اثناء الكفن ننوي بذلك اننا نكفل المسلمين لا سيما اذا كان عدد غير المسلمين قليل لكن لو انت بالتمييز بعلامة تكون غير مسلم ممن عنده او لديه علامة فالصبيب على ايد النصارى مثلا او نشمع على اجساد او ايد اليوم او نحن ذلك فلا يغسل بل يبغي ان يميزه عن المسلم كذلك الامر لو وجدنا ميت في صحراء ولم ندري اهو مسلم ام كافر فينبغي ان لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل فقط وانا وحفا وإن كان الفقراء ملكيا قال بذلك إلا أننا هنا نتوقف عن مصار. فكان هذا مي في بلد من بلاد المسلمين ليس لها مصارة أو ليس لها عود، فالمغلب على الظن أنه من أهلهم أو من أهل تلك البلد أو من أي أو من بلاد المسلمين لكن لو كان العكس، بل كان البلد أكثر من مصارة أو مسلم أو فيه مصارة أو في المسلمين أو أو مسلم، أو أوجل هذا الانسان في فرائس. اميل او اخرى الى بلاد غير مسلمة في هذه الحالة نحمله على تلك البلاد فلن نغسله ولا نصلي عليه ولكن يدفل مسألة الصوت وهو المورد قبل التمام هذه المسألة من المسائل التي اهتم بها الفقهاء وتخلمه عن حكم تغسيله او عدم تغسيله قالوا انه اذا لم نستهل صارخا لا يغسل هنا في شدة في كلام فتحاء الملكية رحمة الله تعالى عليك في هذه المسألة حيث قالوا انه لا يغس حتى لو تحرك او رضع او عطس او باب كل هذه الانور لا تعتبر بها حياة الا اذا تحققت الحياة تماما وتحقق الحياة عندهم بالاستيلار صاري يعني الرباعة والعطاس والبول وحتى الحرة نفسها عندهم لا يتيقن بها حياة جديد في كل تلك الحالات يوصل عن الدم وينفل هرقة ويوالتراب بغير بغير صلاة وبغير كفا معتب لكن إذا استهلنا صارخا ينبغي أن تطبق عليه ما يطبق, يطبق عليه ما, علي ما يطبق على بقية الموتى من المسؤول السنة ورد فيها عن رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم على توريس بن مولود إذا استهلنا صارخا عبي السيد نجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقام إذا استهلنا المولود يوريسنا الحديث مارو عند الإمام الترمذي وعند الإمام ابن مهاجا وابن حبان وفي لفظ عند ابن حبان إذا استهل الصدي صلي عليه مورة وفي لفظ آخر لا يرف الصدي حتى يستهل صارقا والحديث له طرق وشواهد متعددة تصحف بعضها بعض لكن الحديث لأن كان فيما قال لأن العلم إلا أن أكثر فقائع كبيرين عليك أما المسألة هي في حد ذاتها فهي محل خلاف المازال في حتما تغطب في الحيوم على تغطب مثلنا قلنا إن المصنف وجمع كبير من فقهاء النذهب يرون أن العبرة بالاستهدال لا برباع أو بول أو عطاس الحرب لكن بعض العلماء هو صاحب التجمه رحمة الله تعالى بعد مسألة اخطان العامة في المسألة استنكر على مسألة إنكار الرباعة وإنكار العطاس وعلى خزانه قال ولمَّا لينكار ذلالة الرضاع عن الحياة، لأنَّه يعلم علما يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع نفسه، وليس الرضاع من الأفعال التي تكون مترددة مترددة بين الطبيعة والاختيارين، كما قال إما من المجشون، وإما يقول إن العطاس يؤول من الريح والبول من السرقاء المواسح، والرضاع لا يقول إلا من القصد غيره، والتشتت في ذللتِ عن الحياة يترقى إلى هذين القواعد ضرورية. والصلاب ما قاله بالوهب وغيره انه كالسلس ثم نمضي مع المصنف وهو يتكلم عن احكام اخرى فقال رحمه الله ولا يصلى على قبر الا اي مدفن بعيرنا ولا غائب ولا تكرروا والاولى بالصلاة نصي رجي خيرهم ثم الخليفة لا فرعه الا نعرف كت الخطبة ثم اقرب العصر أفضل ولي ولو ولي مرأة وصل النساء رفعة وصحة ربطبهن مسألة صلاة الجنازة على القبر مئة النساء الهامة عند الفخاء في مذهب مالك لا تشرع في الصراع على القبر صلاة الجنازة لا تشرع على القبر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للشخص الذي يشل عليه قبره. ذلك يعني يشل عليه في المصلى او في المسجد ثلاث تعادي الصلاة على القبر حتى قال البعض بالطرماته إلا إذا كان دفن بغير صلاة دفن بغير صلاة تعاد الصلاة عليه أو يندغي أن يصلى عليه حين أدو معين الذي قاله مصنكين وخالفة إن علي أكثرية أهل العلم من جواز الصلاة على القبر استغنالا بماذا استغنالا بحديث المرأة الصيناء التي كانت تقوم المزبط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ماتت وسأل عنها النبي عليه الصلاة قالوا ماتت فقال أثلا قنتم آذنتمني ثم ذهر النبي صلى, صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فدلون فصل عليها ورؤية من طرق عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصل عليه وصله علي وصل خلفه وكبر أربعة ومعنى قبر رطبه حديث الدكت وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سيدنا سعد بعدما ماتت يعني هي ماتت والنبي عليه السلام كان عائبا فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ولا حدث في هذا الباب كثيرا لكن البالكية رحمة الله عليه يجيب عن ذلك بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد ذلك من قول في رواية عند الإمام مسلم في نفس حديث المرأة السوداء إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه العلا هنا إن الملكية أجاب بيه على الحديث إن هذا من الحصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أسألت الصلاة على الغائب أيضا من النساء أذهبها لماذا؟ لماذا؟ لأن الصلاة على الغائب يتردد الناس بشأنها كثيرة وكانت تصار في بعض الحالات التي يموت فيها ساداء او يقتل فيها بعض الصالحين او بعض الزعماء في فلسطين العراق والعراق ونقوهة فيصلى عليه في ضحية بلاد من سنة صلاة الغائح او يموت مالك من الملوك او عالم من العلماء فيصلى عليه صلاة الغائح المالكين يا رحمته الله عليهم لا يرون الصلاة على الغائح ان كان قد صلي عليه في بلده الذي مات لكن ان كان قد صلي عليه وعلمنا ذلك بوسيلة من وسائل العلم ففي هذه الحالة نصلي عليه في بلده بعض آل العلم او كثير من آل العلم اجازوا الصلاة على الغائب النجاشي مطلقا يعني سواء صلي عليه في بلده او لم نصلي عليه في بلده استجنالا بحديث سيد نجاور ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اسحمة النجاشي فكنت رأى اربعة والدليل هذا الدليل ثابت ومسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ثابتة في كل كتب السوم لكن فيها محامل للعلماء من بين هذه المحامل أن النجاشي توفي ولم يوجد من صلى عليه في بلده ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الحقب عليه نحمل آخر أن هذه الصلاة من قصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلعه موت النجاشي صلى عليه وهذه من قصصياته فكأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي لا تنطبق على بقية الموتى من المسلمين او لا ينطبق ذلك علينا نحن 12 مسلم لان هذه من خصوصيات أه... لا قول المسلم رحمة الله تعالى عليه قد يكون اقرب الى الصواب نظرا لان حامل الصدقه في حديث النبوي يمكن ان يتاين هذا القول من النبي عليه الصلاه والسلام مات بالمدينه وكثير من الصحابة تفرقوا في الافريقيا وفي الامصار التي فتحت في ولم يروه عن أحد أن هو صلى عليه وما تبعه أو ركى من كثير من الصحابة هم والصحابة متفرقون في الخارج في الجزيرة ولم يثبت عن أحد أن صلى عليه صلاة الغائب ولو وقع ذلك لنقل وشطر من أجل هذا نجد أن مسألة الصلاة على الغائب مسألة صلاة على قبر محل خلاف هاتين مسقتين محل خلاف طويل بين العلماء فأنا سبيل المثال مسألة الصلاة على القبر قال بسواتها الجمهور ممو الشواجعي وأحمد وابن وعب وابن عبد الحكم مالك في رواية فزر والمصر عن مالك المانع كما تقدم وهو خلق أبي حنيفة والنخعي وجميعه وروي عنهم أنه اندفن قبل الصلاة شرع يعني اندفن بلا صلاة شرع وإلا فلق هو على الحديث كما تقدم بينه من الخصائص كذلك مسألة الصلاة على الغائب أيضا موضع نظر وبحث لا يتحمل هذا النقط مسألة أخرى هي مسألة تكرار صلاة الجنازة صلاة الجنازة على الميت لا تكرر يعني لو صلي عليك في جماعة فلا تكرر الصلاة عليهم بعد ذلك وقد سبق لنا الكلام في ذلك حيث أشار عليهم المصنف في موضع السادق إن التكرار نقوم في صلاة وقلنا إن التكرار كان له وجه ليوضيق المسجد أو لكثرة التماعة أو لنيل الصلاة فلا بس دي. ما يتكلم المصلف الحمد الله نسألت مرات بالأمة صلاة على الميت. المصلف يرى إن يصلي على الجنازة أولاً وصية الميت، يعني إن الميت أو صاب عليه. هذه تأخر الكثير من, من الناس عن الرسول في الصلاة لأن يصلي على أشيب فلان أو العالم فلان أو الصالح أو الزين أو العبد فلان. حين قال لي ينبغي ترتيب الميت. لكن إذا لم يوصي الميت بشيء، ثم أولى بالصلاة على الميت، ثم أولياء. إنن يكون هناك خليفة كل المسلمين إن كان خليفة المسلمين موجود فهو أولى بالصلاة على الميت لكن قاله بالنسبة لفرع الخليفة هو الوالي أو العام من طرف الخليفة أو انقبل الخليفة لا يصلي على الميت إلا إذا كان في موضع انتقام فيه الجمعة فكان هذا مولى من انقبل الخليفة للجمعة ونحو ذلك إذن هذا الكلام ينطبق على من ينطبق على كل من تولى ولاية دينية أو ولاية تقومية في بلد من البلاد فلأ إن في مزاجرهم والحكام في مدينهم أو رؤساء الأخياء أو رؤساء الوطن أو القرى في بلادهم هم بمثابة من يكنوا توليتهم من قبل الإمام وبالتالي لا بأس أن يصلوا على الميت ويقدمون في ذلك إن لم يكن للميت ولي فإن لم يوجد الخليفة ولم يوجد فرع الخليفة فالأولى والصلاة على الميت أقرأ العصرة الإبن وإبن الإبن والأب والأخ والصفر والجد والعم وابن وهكذا كالولاية في النكاح والولاية في الموارس في مراسل ولا تحديد إن استوى في العلم وفي المنزلة وفي الفضل وفي السلم فيفضل أن يقدم أحسنهم أخلاقهم وإن تساوى في ذلك أجريت بينهم القرى وإن استمع أولياء لجنائز أو جنازة تلأولى بالصلاة من أولئك الأولياء الأفضل بزيادة التوقع والحديث الحديث وغيرها من المرجحات التي تقدم من الذكر في ذلك الإمام وهذا لا خلافه حيث كان فيه أفضلية للميت وأفضلية للشخص الحديد هذا بالنسبة للميت الذكر أن لو كل ولي الميت الأنثى أفضل من ولي الميت الزكر فالنقل عن الإمام أنه يقدم الأفضل على ولي الرجل المفضول المفضول اعتبارا بالفضل هنا مسألة أخرى هي لو انفرض النساء بصلاة الجنازة يعني جنازة وجدت ولم يوجد منها إلا يصلون عليه ماذا يسمعون الرأي المشهور في المسأل أنهما يصلين عليها دفعتان واحدة بلا إيمان لأن إيمان المرأة عند المسأل في المسأل لا يتجد وقيل إنها تأموه موحيدا منهن وهذا نقله اللخمي عن أشهد مراعاة لحال الضرورة تلك أو مراعاة لمن يرى القول بجواز إمامة المرأة للنساء وهناك من آل العلم أنصحح ترتب النساء بمعنى أنهما يصلوا على الجنازة مرتبي يعني واحدة تي والأخرى وليس دفعة واحدة ثم نمضي مع المصنف وهو يبين لنا بعض الحرمات المتعلقة بالقبر والوين يتفن في القبر فيقول رحمه الله والقبر حبس لا يشعره ولا ينبث مجام به إلا أن يشح ربك فننغسبه أو قبر من الكه أو نسي معه مال. وإن كان هنا يملك فيه الدفن بحقيه عليه قيمته وأقله ما منع رائحته وحرصته انتهى كلام المصنف عند هذه الجزئية وهي تتعلق بمسألة سيانة كرمات المقال المعروف أن القبور هي مكان للعظة والاعتبار وهي منفذ الإنسان أو طريق الإنسان إلى الدار الأخر. وأن الميت يتأذى بنا يتأذى به الحي ولذلك حارست سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على صيانة الكبور وعدم اتياك فرماته فلا ينسى على القبر ولا ينبش القبر ولا تلقى القاذورات على الكبور ولا تنتهد فيها النحار أو يخرج إليها النساء كاسيات عاريات أو تتخذ الكبور كمكان للتنزه او للفسحة والرحلات فقال كل هذا بالنسبة للقبر الذي فيه انسان ميت. مكفور لكن لو القبر اندرس يعني عفى عليه الزمن او نقل منه الاموات فلا بأس طحي نأذن رحمه الله. لكن القبور لا يجوز بناءها مساكل ولا تجعل طرق من المجل ولا تجعل قرطها للحرط والزراعة لان فيها عظام بالية لأناس يعلم الله عز وجل حالهم من عذاب الأنعيب وفي حديث ورية ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن الجلوس على المقابر وتنهى عن لبس المعلام في القبور منها حديث أبن ورية رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس أحدكم على جمرة تتحفرقا فياده في تتخلص إلى جلده خير الله من أجل يجلس على قبر. وحديث المروي عن بشير بن الخصاصية ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي تين عليه بين القبور فقال يا صاحب ستتيني القيمة يعني يا صاحب بن عليلي القيمة ولعل هذا يعني ذلال على إن الإنسان لا يتناع على القبور ورحمة الله على إمام الإمام نالك الذي هو يعلم أنه لم يقل يركب ذابة في المدينة المنورة خشية أن يطأ بها تربة فيها جثنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فرط أدب الإيمان المالك رحمة الله تعالى عليه على المدينة وعلى ساكن المدينة عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمسألة نشي القبور من المسائل الهمة جدا التي ينبغي أن يتفطن عليها المسلمين من أصل أن القبر لا ينبش إلا في حالات أو في أعظام من هذه الحالات او من هذه اعذار ما يلي لو علم ان الميت قبرى بدون غسل او كثر فيستهرج الميت ويغسل فينائه لان متحدم لنا ضرورة العسل وضرورة الكثر لو كفنا الميت بكثر معصول الفقص او كان الميت هو الذي عصب الكثر او كان اولياءهم الذين عصبوا الكثر وصبت العصب ذبينا او باقرار الميت قبل موته او نحو الجاد هنا نردي المعصود منه الكثن باخذ القيمة فنردي بالقيمة فلا بأس وإن لم يرضى بالقيمة فإنه يستغرض له الكثن ويعطى إياه إلا إذا طالت المدة بكيش يعلم منه فساد الكثن أو فساد المي ويعطى ربه الكثن الكيمة وردي بها كما قلنا، لك أو يعطى الكثن نفسه لماذا لأن الحقوق لا تضيع على أصحابه يعني هنا يراعى فرمة الحي ويراعى دفع الحقوق او رد الحقوق او المظالب الى عشقاله هذا في مسئول غصب الكفن لكن لو كان الغصب الغمن الكفن او كان الانسان قبل من يموت غصب السمن واشتر به كفن او استلفه ومعطر به فلا يسوع ذلك لان هذا ذنب تعلق برقبته والغصب ايضا ذنب غصب الكفن ذنب لكن هنا غصب الكفن نفسه غير غصب الايد غير غصب ثمن الكفن من حالة نفس الطبور ايضا لو الإنسان قبرى في أرض معصوضة إذا قبر الإنسان في أرض معصوضة لشخص معين عصران لشخص معين ولم يرتدر بقرانة في الأرض فحيناء ذي اليوم بس ينقل إلى مكان آخر لنصلت الدفن في الضرور المعصوضة لكن لو إني في مكان خصصاً للحاكم أو الإمام لعموم المسلمين اللي فيه موتهم فسبق إنسان وحفر قبرا في مكان موتهم فجاء إنسان ولفنا ميته في هذا القبر فلا إشكال في ذلك ولا ينبغي أن يملف لماذا؟ لأن هنا ملك في الكعام لكن نعطي للمتعد نعطي للمتعدة على قيمة الهتمة والقيمة الحق من حالات نمشي القبول أيضاً لو نسى شخص مال مع الميت سقط من مال أثناء الدفن سواء كان هذا المال الميت أو لغير الميت يعني الدافن أو لأحد ورث الميت هنا ينظر لقدر المال إن كان المال يسيرا بالنسبة لصحب الدافن أو ورسة الميت فلا بأس لتركبه ولكن إن كان المال كثيرا أو لا وقيما فيستخرج هذا بالنسبة للمال بالعبرة فيه الكثرة والقل خلافا لما قاله بعض من إن المال للغير يخرج مطلقا كثرة أو قل لكن المال الميت هو اللي يميز فيه نبيه القليل والكثير في من المجرمات المعصرة لنفس قول استخراج الميت منه ضرورات محاصرة مثل التشريح امتنائي لإثبات سرع البطان وهذا يعني اصفتران القطر كذلك لو خشي ثلث القبور بغرق أو بحرق أو نحو ذلك بغرق أو بحرق أو نحو يوجد نفس نقش القبورنا أو نقل الجثمن من سيانة لفرمة الموتى كذلك مثالك نقش لتجديد القبور ونقل من الموتى لآخر أو لتحصيل نتعة المسلمين كما لو لفنا في الأملاك المحجورة بدون إذن ربنا لكان هنا على الإمام إنه يحول إلى مقابل المسجد هو يستشهد لذلك سيدنا معاوية رضي الله عنه وعنه لما أراد إجراء العين التي بجانب أخذ أمر مناديا ينادي من مدينة المنورة على ساكنيها أفضل السلاة والسلام من كان له قتيل فليقرشه وليحوله قالت سيدنا جابر رضي الله عنه فأخرجناهم من قبرهم رقابا يمتقعون يعني سهداء بالفترة <تصفيق> ليس الله تعالى عليه بعد ان نخل هذا الاستدلال للامان ابن رشق يقول ان استدلال المجلسين بفعل سيدنا معاوية في نظر وان قتل احد ما اكبره الا حيث جاز اقبارهم واستدلاله الاخراجين هنا يوهم كون القبر غير حبس والاقرب انه فعله لتحل من فاعة عامة للمسيحين يعني استقراج سيدنا معاوية رضي الله عنه ارباح لغاير الشهداء أخذ الإنسان والذراء العين لأجل منتاعها عامة تحيل بالمستفيد. ادلنا على جواز نرشي قمور على جهة العمور يعني الدرورة ما روي عن عمر أن وسام عذاب بن عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله إذن أبيس بعدنا أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفع عليه من ريطيه وأنفسه القميص فنلاحظ من خلال النصوص السابقة ومن خلال كلام المصنف وكلام الشرة أن النقل من مكان إلى مكان كان لعلة وليورة وأخيرا يشير المصنف إلى عمق القبر وإلى صدتي على جهة الإجمار القولي واقل منه ما منع رائحته وحرصه يعني بمعنى ان اقل درجات القبر في العمق ما يمنع رائحة الميت من ان تتسرب من خلال الطراب وما يحرص الميت او يغطيه من ان تناله الازعاج ولا وبذلك ابنائي الطلاب نقول تلقينا من هذا الدرس ولقي لنا درس اخر نختم به صلاه الجنازه لا به احكام الجنائز يتناوله ان شاء الله في الدرس التالي وفقنا الله تعالى لنا يكمل ويرضى